يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتَ مَالًا لَّبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ تَحَمَّلَ الْعُقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ أو إطعام في يوم ذي مسوبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة